129-فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه ورا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 129-والليل وما وسق 120-والقمر إذا اتسق 121-لتركبن طبقا عن طبق 122-فما لهم لا يؤمنون 123-وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 124-بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما 124-فبشرهم بعذاب أليم 125-إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.